Pish kithir taniyatak ya ghali O elgaib ya lhabib Shukid tuhar ya abo sali La tifulli ni gharib Shukid tuhar taniyatak ya ghali O elgaib ya lhabib Shukid tuhar ya abo sali La tifulli ni gharib La tifulli ni gharib Shukid shi ghalib bik Hiyalii u nahar B'jaini ناهر الدموع صوتي جاري نهر بي جرحت دوم من ما يطيف وقت تظهر يا ابو صالح لا تخلينا ما يطيف وقت تظهر يا ابو صالح لا تخلينا تخلين غير انت فين يا غالي وين غايب اطلب النسخه الاصليه من مؤسسه احمد شكر العبودي انت فين يا غالي وين غايب لا تخلي لا تخلي الليل غيرك هي بيدك نروح الله ترهيني بسكون أشوفك انت أطلب ونجيب شوكت تظهر يا ابو صالح لا تخلي نغريب بدمتك بسكون أشوفك انت أطلب ونجيب شوكت تظهر يا ابو صالح لا تخلي نغريب شكت بتاعيتك يا غايب والغايب يا الحبيب وكيد تظهر يا ابو صالح لا تخليه غريب مش كتر ثالتك يا غالب وين غالب يا الحبيب وكيد تظهر يا ابو صالح لا تخليه غريب لا تخليه غريب مش كتر مالوح جلتني ناس ورغم الغياب مالحظة ناسي كذري الفراد شايا بالراسي قاسي فرقاد يا على احباناتك ذري الفراق جايب لي راثي قاسي فرقات يا المهدي قاسي قاسي فرقات يا المهدي قاسي شلون نتحمل يا مهدي وكت تظهر يا ابو صالح لا تخليني غريب لا تخليني غريب <تصفيق> مش كنت تظهر يا ابو صالح لا تخليني غريب مش كنت ثاني يا غايب وين غايب يا الحبيب لكيت ظهر يا ابو صالح لا تخليني غريب لا تخليني غريب دفي والروح حطيت شالت وجمع لي في الفعن ريت همتي حنوب للفارقه كل هجر طار بسالشك يا ثاني غالي والدمع عيوني حبيب شوفت تظهر يا ابو صالح لا تخليني غريب ابو صالح لا تخليني غريب لا تخليني غريب مش كدر تهنيتك يا غايب وين الغايب يا الحبيب وقيت تظهر يا ابو صالح لا تخليني غريب مش كدر تهنيتك احنا تخلينا غريب مش وقت اصبر وتاني والصبر كلش غريب شوكت تظهر يا ابو صالح لا تخلينا غريب لا تخلينا غريب شفتت ثانيتك يا غالي هو الغايب يا الحبيب شوكت تظهر يا ابو صالح لا تخلينا غريب certainatek ya ghali wain ghayib ya habib wtit tdhhar ya abu saleh la سلوان الناصر واحمد الزيدي الاشراف العام مولى حسام الموالي بصوت المشد الحسيني الملا بسام الزيدي كانت الكلمات للشاعر الحسيني السيد نور الجابري